وقالوا يا أيها الذين زل عليهم الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 نبِّعَبَادِي أَنِّي أَنِّي الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِهِ وَالْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالَ أَبَشَرْتُمُونِ عَلَى أَمْمَ السَّنِيَّ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمين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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيه فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم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 وإنهم أجمعين عما كانوا يعملون